وظنوا انهم مانعتهم حصونهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاه الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرع يخربون بيوتهم بايدي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 فما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ولكن والله يسلِط رسله على من يشاء على من يشاء والله على كل شيء قدير.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 119. ومن قرائل مهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 110. والذين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 117. من أهل كتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن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 ذا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إن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 إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحابهم أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله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 خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رأيته خاشع متصدعا لا خاشع متصدعا من خشية الله وتلك تلك نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا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 البارء المصور له الأسماء الحسنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.